انت راضح واللهتك اللي يا رباحون بحب وعلى غبي. يا لو بقى ما فضل هادي من بمغاله هادي انت واضح المصطفى واهل الطهاره ويا الله تجرف ضرب احتجاجات هادي يا عمام صبقه ما بيها تتسوى منك اول ما تبتدي لك بشعره ربحو خيرك جاني مني بواله ما ربحو خيرك جاني مني بواله بدين اترك الاهملنا في لال او انت ناجح وهو ساقط باختباره ما يدك دوبا بتخون الشطاره وانت حبك لا لا تكفين اللي شعاع عزمك المعين حالي بنبوالا وعزمك المعين حالي بنبوالا غني لما نفرح تراح يا نبغاك والله يفتح لك ويبارك فيك ولا للأبد مع عين فاني بالنبي وعلى غالي للأبد مع عين فاني بالنبي وعلى غالي انتى غلاك كله يا رباحون لنكمل اللي بفرح بايك فرحون انت ضحك ضحكك الليل يا رب احرن لما كل الليل فرح دايك بحب هادي النبي وقال غادي قلبك بحب عندك والله عاده الفرح فيه حبنا من صلب العباده واللي يحيي الموايد بوداته ما يتم من غير مضمون السعاده ومن الهنا يعتني من موالى مدين ومن الهنا يعتني على انتسم بسمت امل واحمل اراده واعتقد ان الحفل مولد قياده مولد العاصمه الامينه والبراده مولد النصر العزيز اللي الله را المولد سانيه من وعلى غالي وانتك المولد سانيه من نبي وعلى غالي لو تريد بهالفرح تفرح معاك برهيني بحبك لينا صدق انتي معك وانك المعتن ثاني بالنبي وعلى غالي وانك المعتن ثاني بالنبي وعلى غالي راضح والله لك اللي, اللي راحون لابح وحب طهر اسيل مالو انا حسابك علي شال بي منا امنت انت وركبت امل سفينه صكن جاتك يا محل حينا قصرك بناين بني قصرك بنا مني بني بو على مدينه وقصرك بناين بني بني بو على انت انت رابح يا اللي يحمدينا مصرف الجنه فتح قلبه ودنا واللي عداسه ولاياتك الدم لني بوالا غالي الموالي يتهني يحدها كتاب والربح ما يلحق عدو حساب بالله انت مني بالله انت لنكمل للفرح انت راضح والله ده كله يا رباحون لنكمل للفرح بايه انت رابح كل يربحوا <laughs>